قَادِرٌ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَثَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالهم ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من, من بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبل وبعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم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 فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضٌ اللّٰٓٓٓي يخرج اللّٰه أضعاهم ولو نشأ لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم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 إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم